111. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 112. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون 113. وما أمر فرعون برشيد 114. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار 118. وبئس الورد المورود 119. في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود 110. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد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 فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل 111 وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص 112 ولقد آتينا موسى الكتاب فيه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 111. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير 112. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من 111. وقدوا لله من أولياء ثم لا تنصرون 112. وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل 113. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين 114. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 119 وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 110 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة 111 ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَ النَّجَهَنَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّنَّ قُصْوَ عَلَيْكَ مِنْ أَبَائِ الرُّسُلِ مَا لُثَبَّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوَعِّضَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 119 وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون 110 وانتظروا إنا منتظرون 111 ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله